الصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اعداد اكملنا في المره السابقه مقدمه مع ذكر معنى التوحيد و انواع التوحيد واخذنا الفصل الاول الا هو توحيد الربوبيه سريعا اذكر اسئله على ما ذكرته في المره السابقه ههذكم 7 اسئله ان شاء الله كل مره هنذكر الاسئله الخاصه ب المحاضره ونجمع هذه الاسئله ولا يخرج عنها المتح دب من الله تبارك وتعالى اسئله الباب دي خاصه هتعوز ان احنا درجه المحاضره المحاضره شيرده لان اقتر من كتاب تمام وان شاء الله هقول اسئله وهقول اجابتها السؤال الاول ما معنى العقيده لغه ومصطلح ما معنى العقيده لغه ومصطلح السؤال الثاني اذكر خصائص العقيده طبعا خلاص كده اللي احنا قلناها في اشياء من سمات العقيده هي اولا ان العقيده في مقابل الشريعه في الاسلام نسمي انقسم لشطرين عقيده وشريعه خلاص الامر الثاني من سماتها انها امور علميه وليست عمليه على المسلم ان يعتقدها في قلبه ده امور ايه علميه وليست عملية. عمليه يجب ان المشكل ان يعتقدها في قلبه علميه ولو حضرتك المره اللي فاتت انا قلت ايه قلت الايمان اعقيده على الشطره لما قلت علاقه الاعقيده بايه بالإيمان إيمان. قلنا إن الإيمان شطران شطر منه عقيدة وشطر منه إيه عمل تمام, تمام؟ فالعقيدة نقصد بها الوقت قبل قال لكم هو أمور علمية ثلاثة أنها يقين لا تقبل الشك أنها يقين لا تقبل الشك أربعة أنها أمور غيبية ليست مشاهدة ومنظورة ليست مشاهدة ومنظورة دي سمات العقيده انا هذكر ال7 اسئله عشان ما يبقاش في ايه تشتيت لا ثانيه حط واحد حط الايه اجابه تم الاسئله هذكر ثاني ال7 اسئله تطرى ورا بعض كده الاول ما معنى عقيده لغه واصطلاحا الثاني اذكر خصائص العقيده الثالث ما علاقه العقيده بالايمان الرابع ما المقصود بمصطلح اهل السنه والجماعه ما المقصود بمصطلح اهل السنه والجماعه الخامس عرف الايمان لغه وشرعا السادس عرف التوحيد لغه وشرعا السارع عرف توحيد الربوبيه وادلته من الكتاب والسنه والعقل والفطره عرفت التوحيد الربوبيه وادلته من الكتاب والسنه والعقل والفطره اخر سؤال يبقى 8 اخر سؤال سوره الثامن هل ينجي اقرار الربوبيه من العذاب هل يمشي الاقرار الربوبيه من العذاب هل ينجي الاقرار بالربوبيه من العذاب الاقرار الربوبيه هل ينجي من العذاب وما مظاهر الانحراف في توحيد الربوبيه وما مظاهر الانحراف في توحيد الربوية اليوم إن شاء الله نأخذ توحيد الألوهية الألوهية مشتقة من اسم الإله مشتق من اسم الاله يبقى الصفه الالوهيه زي الربوبيه مشتقه من اسم ايه الرب يبقى الصفه الربوبيه الاله في لغه العرب على فراغ معني تمام الاول المعبود المطاع الثاني الذي تميل اليه القلوب اشتقاقا وتعظيما الثالثه التي تحار في القلوب العقول الذي تحار فيه العقول طبعا لو ربطنا المشتقات الها الها وانيها وولها ثلاثه مشتقات هتاجي منها دي الايه الثلاث معان يقول عندكم في الكتاب فالاله اسم من اسماء الله الحسنى والالوهيه صفه من صفات الله العظيمه هو سبحانه المقلوب المعبود الذي يجب ان تاله القلوب وتخضع له وتذل وتنقات لانه سبحانه الرب العظيم الخالق لهذا الكون المدبر لشؤونه الموصوف بكل كمال المنزه عن كل نقص ولهذا فإن الذل والخضوع لا ينبغي إلا له فحيث كان متفردا بالخلق والإنشاء والإعادة لا يشرك في ذلك أحد وجب أن ينفرد أن ينفرد وحده بالعبادة دون سواه لا يشرك أو لا يشرك معه في عبادته أحد وإذا كانت أفردت الله ب الربوبيه اي ب افعاله افردت بالخلق فقلت لا خالق الا الله وافردته بالرزق والتدبير والاعطاء والمن والاحياء والاماته الا غير ذلك فكما افردته بذلك فهو المستحق الذي تجب العباده له فكما افرط الله بافعاله فيجب ان تفرده بافعال وهذا هو مقتضى قول الله يا ايها الناس اعبدوا ربكم ماشي اعبدوا ايه اعبد ازاي اعبد ايه, إيه؟, إيه؟, إيه؟, إيه؟ فعل مين العاقل المفروض يبقى استخدم اسم الرب ولا اسم اسم الله الله فقال الله اعبدوا الله. ربكم اي كما افردتم الرب بافعاله فاعبدوه بالايه بالعباده بقى بقى يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبل الاخر الايه الاخر الايه خلاص طيب ايه اهميه هذا التوحيد اهميه هذا التوحيد وذكر الاهميه عندك في الصفحه التي بعدها بس في الدلالات فهجعلها في عنصر منفصل اهميه توحيد الالهيه اول حاجه خلق الله الخلق لاش خلق الله الخلق لاجل قال تعالى وما خلقت الجن والانسا الا ليعبدون وكذلك الثاني ارسل الرسل من اجل ذلك وانزل الكتب من اجل ذلك فقال في ارسال الرسل وما ارسلنا من قبلك من رسول إلا نوح إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده وأنزل الكتب من ألي ثالث قال تعالى نزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده لماذا أن أنزروا أنه لا إله إلا أنا فاتقوا يبعث أرسل, ارسل الرسل من اجل عباده وانزل الكتب من اجل عبادات سبحانه وتعالى الاهميه الواضحه ان جميع الاعمال لا تقبل الا به جميع الاعمال لا تقبل الا به قال تعالى ولقد اوحي اليك والذين من قبلك فان اشركت ليرفن عملك ولا تكونن من الخاسرين اهميه عظيمه مهما تعمل من عمل وان انت لم تحقق هذه اداه التوحيد لو تحدد ماذا من يقبل منك لذلك اواظب يقول الكفار الذين لم يحققوا هذا الامر قال قدمنا الى ما عار من عمل فجعلناه هذا المنشور عمل وقتي ولا لما قطع عيش هل ينفع عبد الله بن جتان ما كان اعمل فكان يطعم وكان يفعل ويفعل قال ان لم يقل يوم الرب يوم ربي في خطيئتي يوم الدين فكل الاعمال ان لم تكن مصحوبه بتوحيد الالهيه او الالهيه فهي مشطته ايضا ان ثوابه عظيم قال تعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظن اولئك لهم الامن وهم مهتدون انت جيت ومعاك هذا التوحيد يوم القيامه فانت لك الامن والاهتداء على قدر ما اكملت من حقوق التوحيد يبقى اللي ياتي بهذا التوحيد له مطلق الامن والاهتداء خلاص هيكون اه هيجي له امن واهتداء هيجي له خوف اه بس ايه على قادر مكتسب من الجنايه ولذلك الكفار والمشركين حينما جاء في بعض الاشياء التي اخذها بعض الخارج على ابن عتاشه يقول ان في الكتاب اختلاف يقول لما جاء اليه كما ذكر الخطيب البغدادي في كتاب الفقيه المتفقه قال انه جاء رجل فقال اني اجد في الكتاب اشياء تختلف علي اشياء مش قادر أضمن بابا تختلف علي قال اتكذب هو انت تكذب قال, قال, قال لا بل, بل اختلاف. اختلاف فذكر من هذه الاشياء قال فيقول الله والله ربنا والله ربنا ما كنا مشركين ويقول الله ولا يكتمون الله حديثا فهنا كتموا الشرك فشير. فشير. فشير. فيجيب معباس فيقول فشير. فشير. أما قولك والله ربنا ما كنا مشركين وقال الله عز وجل ولا يكتمون الله حديثا فإن فشير. الله عز وجل يوم القيامة يغفر لأهل التوحيد على ما كان منهم من ذنوب ولا يغفر شركا يغفر الله التوحيد على ما كان منهم من ذنوب ولا يغفر الشرك فيقول مشكون بعضهم لبعض يقولون تعالوا نقول ان كنا اصحاب ذنوب ولم نكن مشركين يقول الله اما اذ كتموا الشرك فاختموا على اخواتهم وتكلمت ايديهم وتشهد ارضهم بما كانوا يكتمون فحين ذلك لا يكتبون الله حديثا ففضل التوحيد عظيم مهما كان منك من ذنوب ولم تكن مشركة فيتحقق فيك قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن ينشرك بك ويغفر ما دون ذلك لمن يشير هذه الآية آية رجاء وايه تهديد ايه ترجاء لمن حقق التوحيد وكان ذم الزلمه كان وايه تهديد لمن اتى بشرك دم دم هو شرك وفعل من الطاغ ما فعل لان الذنب الواحد ان كان شرك يحبط كل اعماله ولو كانت مثل جبل طه فمن اهمية هذا التوحيد لشان كده انت لو جعلت جل عمرك في ان تحقق التوحيد كفا كفا وذلك لا عاجب ان تجر النبي صلى الله عليه وسلم يمكث في مكة ثلاث عشرة سنة يقول قولوا لا اله الا الله تفلح فلما كون دولة في المدينة كانت دولة طوية تعالوا انظروا للدول التي قامت في افغانستان وفي العراق وفي الصومال والسودان وغيرها لما كان بنيها هش وتربيتها ضعله ماذا حدث سرعان ما ان قامت انقضت اهمت فاجتنا التياره هذا تكفيري وهذا جهادي وثقف بين هذا الانسام وهذا كذا وهذا كذا وهذا كده كل له فكره وعقيدته فكلمه التوحيد قبل توحيد تكفي فيجب علينا ان نحقق ذلك اما الامور التي بعد ذلك فيامرها سهل يسعى ما كان يسعى التابعين والسلف من قبلين اختلف اه في مسائل كثيره اختلف لكن العاقله اختلفوا ها في بعض الشيء في صور قد ايه في فرق بين تحقق نطاق المساله في فرق بين الحكم اصلا تمام. فلما اقول الحكم بغير ما أنا زال الله كفر ويس فالقى ان تخلي هذه القضية اسمها الحكم بغير ما أنا زال الله تمام زي بالضبط كده ما فيش حك من علماء الأزهر اللي يقول الربع ايه حراء اللي يقول الربع حلاة صح ما يقولش كده ولكن ممكن يقول الفوائد حلاة ليه؟ لانه ما حققش لكن ما يتبسرش ان يقول الربع ايه حلاة لكن هو ان يجعل ان يقص هذه المساله فيجعلها ربه ويحللها ده حاجه ثانيه فايه المساله فين في تحقيق المساله الخلاف بينهم ان يحققوا معنى المساله العله فيها هل تتساوى مع العله في هذا الامر فان تساوت يبقى دي الايه الاجتهاد اللي لكن فيه الخلاف ده مش في نص اصل المساله وصلت طيب ايضا من اهميته التحذير من ضد الوعيد على ضده هش قال الله سبحانه انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومؤواه الله ومؤواه النار وما للظالمين من انصار المشكله خطير انه من يشرك بالله ده ديتا فين في حق مين النصارى قال سيدنا عيسى بن مريم فقال يا بني صغير إنه من يشرك الله فقد حرم الله علي الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أمصار مشي دي أهمية توحيد الألوغين فطبعا فأهمية كثرة جدا ولكن ايه على عجال توحيد الالوهيه له اسماء عده له اسماء عده فتوحيد الالوهيه اول اسم توحيد الالوهيه ثاني اسم توحيد العباده صرف العباده لله ثالث اسم توحيد الاراده تجعل ارادتك لله عز وجل توحيد القصد اخلاص <قصد القصد لله يبقى كده كام اربعه توحيد الطلب تبتغي وجه الله توحيد الطلب التوحيد الشعلي افعاله افعال يد تفردها لله عز وجل وتوحيد, وتوحيد العمل. العمل دي كلها اسماء مترادفه لاسم توحيد الايه الالهيه ممكن توحيد الالوهيه تشريع بخلاف توحيد الايه الربوبي تمام تمام تمام فكان توحيد الالهيه هو محور الخصومه بين نسل وبين اقوامهم توحيد الالوهيه ومحور الخصومه بين الرسل وبين اقوامهم طيب. طيب ناتي, نأتي الى ان معنى هذا التوحيد الالوهيه طيب، معنى توحيد الألوهية له معاني متقاربة وأكثر هم ذكر ثلاث معاني المعنى الأول إفراد الله بالعبادة إفراد الله بالعبادة عشان كنت يسمى التوحيد الإيه؟ العبادة المعنى الثاني إفراد الله بأفعال العبادة المعنى الثالث المذكور عندكم في صفحة خمسة وعشرين وهو المعنى ده اللي ذكره الشيخ عبد الرحمن المساعد يقول فتوحيد وله هي إفراد الله وحده وبالعبادة وذلك بأن يعلم العبد بعلم اليقين أن الله وحده هو المألوه المعبود على الحقيقة وان صفاتي الالوهيه ومعانيها ليست موجوده في احد من المخلوقات ولا يستحقها الا الله تعالى صحيح علم العابد ذلك واعترف به حقا افرد الافراد الله بعبادته كلها الظاهره والباطنه سيقوم بشراء الاسلام الظاهره كالصلاه والزكاه والصوم والحج و الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين وصله الارحام ويقوم باصول تعتنا من الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشر لا يقصد بذي شيء من ذلك برطا من الاغراض غير رضا ربه ولا طلبه ولا طلبي ثوابه ده التعريف تاع ابراهيم السعدي رحمه الله احنا لو جالك اكتب لي اي تعريف حتى لو سهل افراد الله بين عباده ماشي افراد الله بافعل عباد ماشي خلاص طيب ناتي للعنصر الثاني واعتبر سؤال هو الادله على وجوب افراد الله بالالهيه عندك الادله من الكتاب والسنه ادله ان الكتاب والسنه تدوعت النوع الاول ان يامر به ترى قال يا ايها الناس اعبدوا دفعه الايه امر يبقى ده دليل يبقى اول دليل على وجوب الافراد الامر اعبدوا ربكم وقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا بشيء قال تعالى وقضى ربك ان لا تعبدوا الا اياه وقضى ايه ايه امر ورصى يبقى ده اول ايه اول دلالة من دلالة الكتاب على وجوب افراد الله بالالوهية وهي ايه الامر التاني انه بينا انه الاساس لوجود الخليقه والمقصود من ايجاد الثقلين وما قد كل جن وانس الا ان يعبدون وقال الله تعالى لقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت طبعا لكن الايه الواضحه الصريحه في هذا الامر اللي هو الاساس لوجود الخليقه والمقصود من ايجاد الثقلينreel alot او ما خلق الجن والانسا الا دي عبود ولعلكم في ايه شقط في الكلام اتامر يبقى ثاني يبقى ثاني حاجه انه الاساس لوجود الخليقه ثالث شيء المقصود ببعث الرسل وانا بعثنا من قبلكم من رسول الا نوحي الي انه لا اله الا انا اعبده ممكن تحط الايه ابناه ولقد بعثنا في كل امه رسولا ليه ان اعبدوا الله ولا تعبدوا الطاغوت الامر الرابع بعد الامر هو الاساس من وجود الخليقه وارسال الرسل انزال الكتب المقصود بانزال الكتب قال تعالى ينزل <تصفيق> الملائكه بروح من امري على من يشاء من عبادي ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقوا الامر الخامس بيان عظيم ثواب اهله وان اعطى لهم من اجرنا عظيما قال تعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون طبعا الصحابه قالوا واينا لا يظلم نفسه يا رسول الله قال ليس الامر كما تزعمون او كما تقولون الم تسمعوا الى قول الرجل الصالح يا بني لا تشرك بالله ان الشركه ظلم عظيم يبقى اذا ما لا لم يظلم من بغل اي به بشير. الامر السادس التحذير من ضده وبيان خطوره مناقضته وذكر ما عاده سبحانه من عقاب الالم لمن تركه قال تعالى انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومواه النار وما للظالمين من انصار وقالوا تعالى ولا تجعل مع الله اله اخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا الى غير ذلك من الادله دي في الكتاب في الكتاب ذكر لك كام سته سته هم الامر ده اسمه الخلق باسترسل للكتب ثواب من اتقى و ووعد على من ايه ترك سته اشياء خلاص نيجي ليه من السنه ما السنه ذكر عندنا في الكتاب اربعه الاول انه حق الله في حديث معاذ والثاني برضه حديث معاذ بس عن ابن عباس الاولاني مروي البخاري في صحيحه ان معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ اتدري ما حق الله على العباد قال الله ورسوله أعلم قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً وإذا حق الله أتدري ما حقهم عليه قال الله ورسوله أعلم قال أن لا يُعذبهم طيب هل العباد حق على الله؟ من قوله أتدري ما حقهم عليه أي على الله وفي نواية أتدري ما حق العباد على الله هل يباد حق على الله؟ هل يباد حق على الله؟ ليس لهم حق على الله إنما هذا الحق حق كتبه الله على نفسه تمننا وتفضلا على عباده وكان حقا علينا نصر المؤمنين ما الذي جعل هذا الحق عليه؟ الله سبحانه يبقى هذا الحق هو حق تفضل وتمنن كتبه الله على نفسه ولم يكتبه احد عليه خلاص يبقى اول حاجه الدليل من السنه انه حق الله وتذكر الحديث خلاص الامر الثاني او الثاني انه اول بدايه الدعوه اول ما تدعو تبدا به وحديث ايضا من عباس لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ الى اليمن قال له انك تقدم على قوم من اهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه ان وحدوا الله فإن عرحوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليه خمس صلوات إلى آخر الحبيب يبقى ليه؟ إيه دليل السنة هنا فيه أنه واجب أنه أول ما يبدأ به في التعوى تمام؟ الأمر الثالث من السنة في حديث مشعود انه اخر ما يموت عليه انسان فلما مشعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله مد دخل النار وفي الحديث من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الايه الجنه يبقى واجب من الواجب واجب. واجب لانه من مات على وارد ذلك فكان اخر كلامه شركا بالله عز وجل مات وهو يدعو من دون الله لينت دخل الايه النار حديث جابر الاخير الرابع اللي هو ايه اخر اللقاء فمن كان لقاؤه لا يشهد بالله شيئا دخل الجنه ومن كان لقاؤه يشهد لا شيئا دخل النار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 ولا هنش في ذلك الكثير يبقى ذكرنا الادله التي توجب التوحيد الاولوهيه علمتني الكتاب والايه اصول ده وذكرنا الاهميه وذكرنا الاهميه في المقطع الايه الثاني لانه اساس دعوه الرسل لو نظرنا أو موجود عندي في صفحه 29 اهميه توحيد الاولوهيه فذكر انه أعظم الأصول أعظم. أعظم الأصول على الإطلاق هو أصول الإيمان كام؟, كام, كام. سبت صح؟, صح؟ أقوله إيه؟, إيه؟ الإيمان بالإيه؟ بالله؟, بالله؟, بالله؟ خلاص؟ فهو أعظم الأصول ثانيا أنه أساس دعوة الرسل أساس دعوة الرسل ثالثا أنه العل من خلق الخلق وما خلق الجن هو إنس إلا ليعبدون رابعا أنه سبيل الجنة والنجاة, والنجاة من النار من خامسا أنه محور الخصومة بين الرسل وبين أممهم طبعا توحيد العبادة هو مفتتح دعوات الرسل فمن من رسولهم بعثه الله إلا وكان أول ما يدعو قومه إليه توحيد الله لذلك كانت الخصومة بين الرسل وبين أقوامهم في هذا النوع من التوحيد فالأنبياء يدعونهم إلى توحيد الله وإخلاص العبادة إلا هم سرون على الشرك وعلى عبادة الأوساء قال الله تعالى عن قوم نوح وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ود ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسر فقد أضلوا كثيرا ولا تذر الظالمين إلا ضلانا وقال تعالى عن قوم هود قالوا اجئتنا لتفيكنا عن الهتنا فاتنا بما تعيدنا ان كنت من الصادقين وقالوا ايضا قالوا يا هود ما جئتنا ببينه وما نحن ب تاركي الهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين وقال ايضا في قوم صالح فما لهم قال يا صالح قد كنت فينا مرجوًا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لا في شك مما تدعون إليه ضريب وفي قوم شعيب أصحاب الأيك المعتشكات قالوا يا شعيب اصلاكك تأمرك ان تترك ما يعبد اباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء انك لا انت الحليم الرشيد وقال في كفار قريش وعجب ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب اذا هذه النصوص كلها تدل ان المعترض والخصومه التي كانت بين الانبياء وبين قومهم كان حول توحيد العباده والدعوه الى اخلاص الدين لله عز وجل وقد ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيم الصلاه ويؤتي الزكاه فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله وثبت في الصحيح ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله ده مقدمة عن توحيد الألوهية ومعناه وعن وجوبه وأهمياته إن توحيد الألوهية هو إفراد الله من العبادة إيه إلى عبادة؟ بعض الناس يجعل العبادة في معنى معين الصلاة والصوم والحاجات دي بركان الإسلام ويبقى ده هو عط الله تعالوا لنرى معنى العباده لغه ومصطلح فعباده لغه الذل والخضوع وقالوا بعير معقد اي مذلل لا تركبوا الركبه سهله تمام وطريق معبد أي إذا كان مذللا قد وطأته الأقدام وشرعا العبادة شرعا هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة لا تعرف لشيخ حسين التنمي العبادة شرعا وكل هو اسم جاور لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة وفي معنى صغير كده وامتثال ما أمر الله به على أنسية الرسم نعم؟ وهذا معنى ليس من سمتميبر طيب. طيب. طيب يبقى اذا ف العباده معناها شامل جامع لم, لم يخص, يخص عبوديه, عبودية معينه دون أخرى. دون اخرى لكن هو قال كل ما يحبه الله ويرضاه اي شيء يحبه الله عز وجل ويرضاه سواء كان باطنا او ظاهرا قولا او عملا فيسمى ايه عباده فيسمى العباده يبقى معنى كده ان العباده ممكن العبادة تكون شيء باطني اعتقاد اه ممكن يكون عمل قلبي اه تكون قول باللسان نعم ممكن تكون عمل بالجوارح نعم يبقى العباده تشمل, تشمل كل, ذلك. كل ذلك فهو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه وهي تبنى على ثلاثه اركان تبنى على ثلاثه اركان الاول كمال الحب للمعبود يبقى الحب قال تعالى الذين امنوا اشد حبا من والثالث كمال الخوف من الله سبحانه كما قال تعالى ويخافون عذابه والثالث ذكر الرجاء يرجون رحمته والثالث كمال الخوف ويخافون عذابه والله عز وجل جمع بين اركان الثلاثه في فاتحه الكتاب في قوله سبحانه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله رب العالمين فايه تدل على المحبه الرحمن الرحيم تدل على ان الله منعم والمنعم يحب على قدر انعامك يحب على قدر انعامك والايات الثانيه فيها الرجاء من الرحمن الرحيم طب هنا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب رب يبقى يختص بالافعال النعم والالاء والزاد وانت تحب من اعطى لك شيء على قدر ايه ان عاد فاذا كان الله تلا قد انعم عليك شفه يجب له كمان الحب كما لو كمال النعم والتربيه والرفات فافعلوا كلها ايه كمان فيجمل كله كمال الحب الرحمن الرحيم هذه ايه يتصف الله بالرحمه فهذه ايه تدل على الايه الرجاء والات ثالثا مالك يوم الدين يعني الجزاء والحساب فالناس لازم ايه يخاف خلاص وايضا ذكرت ايضا في ايه واحده في سوره الصراط قال تعالى <تصفيق> اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقر ويرجون رحمته ويخافون عذاب ان عذاب ربك كان محذورا ثاني هؤلاء الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله يسير الايه القرب وحتى ويرجون رحمته الرجاء ويخافون عذابه الايه الخوف فذلك ثالث مثل اسلف صالح عباده طائفه راسه المحطه وتناحاه الخوف والرجاء فقال السلف فمن كان يعبد الله بالحب وحده فهو دين ومن كان يعبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ ومن كان يعبد الله بالخوف وحده فهو حروري ومن كان يعبد الله بالحب والرجاء والخوف فهو الموحد تمام ما زال في حاجه ان هؤلاء الذين يزعمون انهم محبون الله, الله ولا يرجون الله رحمته الله ولا يخشون عذابه يقول لك لا الجنه ما تهمنيش ولا النار يهمني تمام انا بحبك بس انا مهم؟ اعبدك لان احبه مش حكايه جنه ولا نار لا رجاء في جنتك ولا خوف من نارك ولكن حب فقه كما يزعن بعض صفوه غيره هل إذا اندقى الله جل يصف أنبياءه وصفوتي يصف أنبياء وصفو وصفوتي خلقه مسارعون في الخلق وادعوننا رغبا ورهب ولما قال معاه قال لما قال رجل من نبي سلام اني لا احسن دندنتك ولا دندنت معاذ ولكني اقول اللهم انساك الجنة وعوض بك من النار قال حولها حولها ايه مدندن كلنا احنا بندعى ايه حولها تلك اللي الكلمتين بسيك الجنة وعوض بك من النار تمام؟ تمام؟ وبيدا الاركان الثلاثه كمال الحب كمال صوفي كمال رجاء والثاني عندنا دنينين اهوت في الفاتحه وفي صوت الايه قد استر ولذلك قال في الفاتحه بعد ان ذكرها التيم كان الاركان الثلاثه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين قال ايه اياك نعبد اهدنا أي الى صراط الذين انعمت عليهم إياك نعبد, نعبد. أعبودك يا رب بهذه رب الثلاث محبة ورجاء وخوف خلاص طيب شروط العباده شروط العباده هو البعض يذكر شرطين والبعض يذكر ثلاث ففي كثير من كتبنا يكون ثلاث اللي هي الاخلاص والصدق والمتابعه الاخلاص والصدق والمتابعه ونذكر شرطين يعني كل شرطين الاخلاص ولي والمتابعه فاللي اكتبت دي انا اكتباتها مش هتفشي ان شاء الله بس هو معنى الصدق العزيمه على العمل عشان يظهر الايه؟ له فلو صدق الله ده كان قال لو يا اللي زي منهم اتقوا الله وكونوا مع الصادقين خلاص فالاخلاص للمعبود فان الله لا يقبل من العمل الا الخالص لوجهه سبحانه قال تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصا له الدين وقال تعالى ان لله الدين خالص وقال تعالى قولوا اعبدوا مخلصا له الدين اما المتابعه فان الله لا يقبل من العمل الا الموافق لهاته النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى وما اتاكم رسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا قل تعالى فلا وربك لينون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفص الحرج مما قضيت ويسلموا تسليما فقالوا صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد اي مردود عليه فلا عبرتها بالعمل ما لم يكن خالصا لله صوابا على سنه النبي صلى الله عليه وسلم قال فضيل بن عياض رحمه الله في قوله تعالى لا يبلواكم اي ليبلواكم ايكم احسن عملا قال احسن عملا اي اخلصه واصوبه قيل يا ابي علي وما اخلصه واصوبه قال ان العمل اذا كان خالصه ولم يكن صواب لم يقبل واذا كان صواب ولم يكن خالصه لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة ومن الآيات الجامعة لهذين الشابطين أخذ آية في صوت الكه قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد فمن كان يرد لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشتب عبادة ربه احدا ايه اسم كده الآن الصين وقف عنده واحد شوف كده قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي بكلما من محمد رسول الله انما الهكم لا إله هو واحد بشد وحيد لا اله الا الله خلاص يبقى في حق حاجه لله وحاجه لايه للرسول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشق بيبات ربي احد احد لا يشق ربي احد حق الله اللي هو الاخلاص لله ويعمل عملا صالحا يبقى ايه ان يكون موافقا لسنه النبي صلى الله عليه وسلم وصلت المعلومه يبقى هنا الايه ذكرت الشهاده ومقتضى العمل فيها فالشهادتين قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي شهد محمد رسول الله انما الهكم له واحد لا اله الا الله فمن كان يرضى لقاء ربه اللي عايز بقى يقابل الله الجنه ايه يكون عمله عمل صالح على هدي النبي وسلم ولا يكون مشركا بالله تبارك وتعالى لا بالنسبه لايه بالنسبه ل شروط, شروط العباده بالنسبه لشروط العباده طيب طيب طيب ذكر بعض انواع العباده يعني مثلا عملت كده بس يعني مع بعض كده يعني هذكر لكم بعض ااا تطور العقيده عبر الزمن علم انه ليس هناك كتاب على وجه الارض يوضح تاريخ العقيده بصدق الا كتاب الله سبحانه وتعالى ففيه علم غزير في هذا الموضوع وعلم البشر لا يمكن ان يدرك هذا الجانب ادراكا وافيا لاسباب الاول ان ما نعرفه من عن التاريخ قبل 5000 عام قليل قليل جدا. أما نعرفه قبل عشرة آلاف عام فيعتبر أقل من القليل، وما قبل ذلك فيعتبر مجاهي لما ندري عنها شيء. ما تعرفش معلم التاريخ قبل إيه؟ قبل عشرة آلاف سنة حتى خالص. يبقى كثير من الحقائق ضاع بضايا التاريخ الإسلامي الإنساني. تاني حاجة أن الحقائق التي ورفاها الإنسان اختلطت بباطل كثير جد بل ضارت في أمواج متناطمة في محيطات واسعة من الزيف والتاجل والتحريب مما يدل على ذلك أن كتابة تاريخ حقيقي لشخصية أو جماعة ما في العصر الحديث تعتبر من أشقق أمور فكيف بتاريخ يمتد الى فجر البشريه من بدايه خلق البشريه ثالث حاجه ان ان قسم من التاريخ المتلبس بالعقيده لم يقع في الارض بل في السماء جزء منه كان فين في السماء لذا فان الذي يستطيع ان يمتن بتاريخ حقيقي لا لبس فيه هو الله سبحانه وتعالى لماذا عند الله لا يفعل شيء في الارض ولا في السماء اعلم ان الله سبحانه وتعالى انه خلق ادم خلقا مستقلا سويا متكاملا ثم نفخ فيه من الروح واسكنه جنته واباح له ان ياكل هو زوجته ياكل هو زوجته منها كيف شاء إلا شجرة واحدة فأغواه عدوه عدوه إبليس بالأكل من الشجرة فأطاع عدوه وعصى ربه فأهبطه الله من الجنة إلى الأرض وقبل الهبوط وعده بأن ينزل عليه وعلى ذريته هدى كي يعرف الإنسان ربه ومنهج وشريعة وعد المستجيبين بالهداية في الدنيا والسعادة في الآخرة وتوعد المستجيبين بالمعيشة الضن في الدنيا والشقاء في الآخرة قال سبحانه كل نهبطوا منها جميعا خلص نزل الأرض فإما يأتي أنكم منه هدى يبقى عرفوا ما يزل إيه هدى فمن تبع هداي فلا خوف علي ولا هم يحزنون ولذين كفروا وكذبوا بايهنا ولات اصحاب النار هم فيها خالدون شو الطاقه قال حاضر اه كنت ذكرت الاشياء دي كلها لو في التفسير طبعا اولى فيها تفسير بس الطاقه فذكرنا بتاعها فيها يعني بس عشان ايه فاضل عشان دقائق هخلص ويجيبك ماشي؟ طيب في صبتها قال اهبطها هولي انت من تسأله اهبطها بالواحد صح؟ هولي قال ايه اهبطها في اخر مبرده ايه اهبطها؟ تمام؟ قال اهبطها منها يا جميعا بعضكم لبعض نعدون فإما يأتي أنكم مني هدى فمن اتبع هداي يبين ذاك أن عرافهم هما لما ينزلوا إلى الأرض هينزعهم هدى إلا يتبع لا يضل ولا يشقى وإلا هيعرض لو ليه الطنق معيشة طيقة في الطنق قال فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى قال ربي لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتك ايهنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى هذا قادم الار وان شاء الله من ذريته امه كانت على التوحيد الخاص كما قال الله تعالى كان الناس امه واحده ماشي معايا عشان نعرف التاريخ كان الناس امه واحده اي على التوحيد والدين الحق فاختلف حصل إيه؟, حصل إيه؟ اختلفوا فبعث الله النبيين وبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليبين للناس ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه يبدأ حصل اختلاف وأنزل إيه؟ بعث بصر وأنزل الكتب عشان إيه؟ يحكم في هذا الاختلاف وفي حديث أبي أمام أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله النبي كان ادم قال نعم مكلم مش نبي بس ده مكلم اي كلمه الله قال فكم بينه وبين نوح قال 10 قرون كم قرن 10 قرون وفي صحيح البخاري عن ابن عباس قال كان بين ادم ولوح 10 قرون كلهم عم. على الاسلام كانوا كم عاشوا كلهم على الايه عشان ما تسمعش الكلام ده الغوغاء والناس يقول لك ده دول ناس كانوا عايشين في الغاب وكانوا لا يعرفون كذا وكذا وكذا ده كان التوحيد الخالص تمام طيب القرن, طيب القرن, القرن كم سنه نيت سنه يعني 10 في 100 ب 1000 ده لو قلنا ايه في الحسابات بتاعتنا طب ففي قال بيقول القرب معنى الجيل معنى ايه الجيل كما قال جل وكم اهلكنا من القرون من بعد نوع هنقول اهلكنا من السنوات ولا من الاجيال والامم وقال ثم اجنا من بعدهم قرنا اخرين يعني جيلا اخر طب الجيل كان زمان مقدار قد ايه? مين سنة? ولا كان ممكن يهدى عن كده. وجيل سيدنا نوع كان ايه كام. فما كان فيه ايه ايه ايه. الف سنة اللى خمسين عام. يعني كان الجيل زمان بالالاف. صح? يبقى لو قلنا بالالاف. يبقى عشر ترون. يبقى اضرب عشرة في الف. على الان. بعشر تلاف. اي ان كان. كان بين نوع. بين ادم ونوح. عشت كله كلها على الإسلام حدث اختلاف في آخر الزمان وحدث الشرك بعد أن كانت ناس أمة واحدة على التوحيد حصل زي وانحراف وكان أول انحراف حدث هو الغلوم في الصالحية تعظيم الصالحية فرفعوهم إلى مرتبة الإلهية رفعهم من العبود إلى مرتبة المعبود ففي الصحيح البخاري من حديث ابن جريج عن أعطاء عن ابن عباس عند تفسير قوله تعالى وقال لا تذرن أهل يهتكم ولا تذرن ودا ولا سوا ولا يغوس ولا عوقا نسرا قال هذه أسماء لجل صالحين من قوم نور الخمسة له ود سوا يغوس يعود نسر من خمسه دولات دولات خمسه جاف صالحين من قوم نوح فلما هلكوا ماتوا الناس تلك القوم الصالحين ماتم اوحى الشيطان الى قومهم ان انصبوا الى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها انصارا انا النص كده نسبت سكاري هنا واد سموا صوره ليه كده اهوت النص سكاري اول ما تفتلوا في العباده تروحوا هناك تذكروهم تنشطوا فين في العباده حاجه حلوه اظن ده تمام شيشه المفروض ده حاجه كويس نشاط 예배 بس انا وانت عارفين الناس اللي كانوا عايشين اللي كان صالح دول ايه كانوا عارفينهم تمام فكل ما يشوفوهم ويتذكروا بلدتهم ومجالسهم والحلقات السكت اللي كانوا بيعملوها معاهم وبتاع كانوا ايه انشطوا لكن الدين ما جاش لزمان دون زمان الاسلام والدين جاء لشد الزرائع في كل زمان ومكان عشان ايه اللي يحصل بعد كده انت ما تعرفش لكن الله يعلم لذلك عرفت تعمل ايه بس بعض الناس يقول لك إيه؟ وإحنا أوليسة فيه ناس بتاعهم الصور ديت وحاجات كذلك انت متعرفش زي اللي قوم الصالحين اللي كلهم عاملوا بأنصاب وأوحى الشيطان المصوب فيها مجاتب النات يجنسون فيها أنصاباً فتذكرناهم بعبادتهم فقال وسموها بأسمائهم هنا تذكر ده بتاع الجند المجهول بتاع مين فلان فلان ودي بتاع صواع ودي يغس ويعوق ونص خلاص؟ ففعله فلم تعبط الموال الناس عارفينه الموال عارفينه موال شاب زيهم ده كانوا عدم معانا وبيتوا اشعب فلم تعبط حتى إذا هلك أولئك أداء المصيب من أولئك اللي عايشين ومعبدهمش أداء المشكلة وانتسخ العلم يعني نسي ودرس عبدت جيل أقوم اللي بعدهم بعدهم بجيل والتاني والتالت قالوا إنما كانوا أولئك يعبدون لهم فأعبدوه فوصل الله إليهم نوحا أردتوا مشكلة؟ أول الحرف فهذا أول الحرف في تاريخ البشرية فأرسل الله إليهم أول رسله نوحا مصداقا لوعده الذي أعطاه لأول بشر آدم بإرسال الرسل وإنزال الكتب هداية للبشرية وادينا على ان نوحا كان اول رسول مبعوث حديث الشفاعه الثابت في الصحيح ان الناس ياتون بعد ادم نوحا فيقولون له فيما يقولون يا نوح انك امن الرسول الى الار وسباك الله عدا شكورا خلاص والذين استجابوا لدعوه الدعوه التوحيد كل ضعف الناس وَمَن تَنَكَّرَ لَهُمُ السَّادَةَ وَالزُّعَمَاءَ الَّذِينَ ظَنُّوا فِي أَنفُسِهِمُ الْعَقْلَ وَالذَّكَاءَ حَيْثُ اسْتَكْبَرُوا عَن مُتَابَعَةِ الْحَقِّ قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّ لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَالْمَلَأَ كَمَا يَذْكُرُونَ فِي أَيِّ آيَةٍ هُمُ السَّادَةُ وَالْكُبَرَاءُ وَمَن تَبِعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُونَ نَبَادِيَ الرَّأْيِ نَسْفَ هَذِهِ الْمَنْفُوشِ عُقُولَ أَصْلًا اتَّبَعُوكَ بِدُونِ تَأَمُّلٍ وَلَا تَعَمُّقٍ وَتَفْكِيرٍ وَلَا نَظَرٍ وهذا الذي رموه به هو ما يجب ان يمتتحوا به فان الحق اذا ظهر لا يحتاج الى نظر بل يجب اتباعه وتعجبوا ان يبعث الله رسولا بشرا قالوا ما نراك الا بشرا مثلا وتفاول هؤلاء وطلبوا من نوح ان يطرد الضعفاء والمساكين الذين تبعوه فرفع قال وما أنا بطارد المؤمنين إن حسابه إلا على ربي لو تشعرون وقال وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربي ولكني أراكم قوما تجهنون وتطاول الزمان وكثت المجادلة بينه وبين قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فدع عليهم وقال نوح الرب لا تدعى الأرض من الكافرين زياره انك انت ترهم ظل يوابك ولا يلبث انسجرا كثر فاهلكهم الله بالطوفان وقوم نوح لما كذبوا الرسل اغرقناهم وانجا الله نوحا والمؤمنين برحمه منه وخلت الارض من الظالمين ولم يبق فيها الا الموحدون فلما انحرفوا عن التوحيد ارسل الله اليهم رسولا ظل المحضون في عباده حتى كان آخر ذلك أن انحرف البعض للتوحيد فأرسل الله لهم رسولا كما قال سبحانه ثم انشأنا من بعدين قرن آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم فدعهم إلى توحيد الله أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره وهكذا استمرت رحمه الله تعالى عنايته ببني ادم كلما ضلوا وزاغوا انزل عليهم هدا يضيء لهم الظلمات فهذه قصه البشريه صراع طويل بين الحق والباطل بين الرسل الذين يعرضون الهدي والحق وبين الضالين المعرضين عن التوحيد المتمسكون المتمسكون بما الفوه واتباع تعاليم الاباء والاجداد باهوائهم ومعتقداتهم باطله قال سبحانه الم ياتكم نبؤ الذين من قبلكم قوم نوح وهال وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم الا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا ايديهم في افواههم وقالوا انك كفرنا بما اوصلتم به واننا في شك مما تدعونا اليه مريب قالت سلم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض ينعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم, ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بسع مثلنا تريدون أن تصطونا عما كان يعبد آباؤنا فأتون بسلطان مبيد وان ان نتامل دعوه الرسول التي عرضها القران يتبين لنا هذه الحقائق الاولى ان الله خلق الانسان منذ البدايه خلقا سويا مكتملا لغايه محدده وهي ايبات الحق وانه خلقه مؤهلا لذلك انه خلقه مؤهلا لذلك الثاني الحقيقه الثانيه ان الله عرفه على نفسه منذ البدايه ان الله عرفه على نفسه منذ البدايه ولم يتركه لفكره يتعرف على ربه بطريقه التفكير والتامل بل ارسل اليه رسله وقد كان هؤلاء الرسل من الكثره حيث انهم بلغوا البشريه كلها قال تعالى وام من امه ابله خلف فيها نذير تمام الحقيقه التي بعد ذلك ليست ترقي في الاعتقاد عبر القرون هو السبب في الشرك واتخاذ معبودات من دون الله كما يذكر ذلك العقات في كتابه ومن تبعهم من الغربيين وغيرهم بل السبب انحراف اتباع الرسل عما جاءت به رسل وتركهم ما جاءت به الرسل قال تعالى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَوْ مَعِيشَةً ضَنْكَةً اتبعوا الظن وما تهوى الأنفس فهؤلاء أو هذا هذه الحقيقية السبب مش كل ما يجي عاصر يترقى يترقم على كده هو دي السبب في وجود الشرك لا؟ الشرك هو في عدم اتباع الرسل في قول جميل لعبد الله بن واحد في مسئلة العبادة والتنزل بعبادة وفضل العبادة يقول عبد الله بن واحد كل ملذوذ شئ تلتز بيان كل ملذوذ إنما له لذة واحدة كل حاجة تحبها إنها لذة واحدة كل ملذوذ إنما له لذة واحدة الا العباده فان لها ثلاث لذات فان لها ايه ثلاث لذات اذا كنت فيها واذا تذكرتها واذا اعطيت ثوابها ثاني تت أشياء. اشياء لو انت في وانت في العباده بتحس بلذه وكل ما تتذكرها تحس بلذه واذا اعطيت ثواب العباده تحس به بلذه تمام تمام مين فرحتان الصيد فرحتان تمام حينما يلقى الرب اذا اعطاه ايه ثوابه يبقى كل من فوز انما له لذة واحده الا العباده لا ثلاث لذات الأولى وأنت متلبث بها، إذا كنت فيها الثانية إذا تذكرتها، تتشوق ليه، تحس بلزة حس كذلك لما تشوفنا لما كنا قيم الدين في الأتكاف، لما كنا في صايمين رمضان لما كنا في اليوم الفلاني بإسلام، وكنا بنعمل كذا لما كنا بنقرأ ونحفظ معنا ينتي شيخ فلاني، تحس بلزة تمام <تصفيق> لذلك كان الصالحين يقول ايه تعال نسكن ربنا ساعه نحس كان ليه نذكر ايام الخاليه واذا تذكرتها واذا اعطيت ثوابها فدا لا يكون الا في العباده فقط اما المعاصي بس بل كما قالت احدى العابدات ربي ذهبت اللذات وبقيت التبعات سيدي ومولاي اليس لك عقاب الا النار ثم خرب مرشيه عليه فنسال الله عز وجل ان يذقنا لذة عبادته وحلاوه عبادته ويثبتنا على طريقه وان يتوفنا مسلمين ويلحقنا بالصالحين اقول كل هذا استغفر الله لكم جزاكم الله خير